والذين يرّون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو وعد الله عظيم وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمَّا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبَحَانَكَ سُبَحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ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 ولا يأت الاولوا الفضل منكم والسعه ان يؤتوا الي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 ve la yubdi nizineti hınnı illa libuğoltehınnı ou abaıhınnı ou أَوْ buğoltehınnı o ikhwanihin ne'o bâni ikhwanihin ne'o bâni e khawatihin ne'o nisâ'i hinn ou nisâ'i mleket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 وَتُوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن دَعْدِ إكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 يحسبه الظالمان ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.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 والقواعد من النساء إلا لَا يرجون نكاحا فليس عليهم النجناح فليس عليهم النجناح أي ضع نفيا بهن غير متبرجات بزنه وأي يستعففنا خير لهن والله سميع على أَنْتَ تَأْكُلُ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ, إخوانكم أو بيوت أخواتكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او, بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 ثم عليه ويوم يرجعون إليه فيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ